سور وكتاب مسدود في رق منشور والبيت المعمور والسقف المفتوح والبحر المسدود إن على ترفك لا ما له من دافع يوم تنور السماء المورى وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوضي يلعبون يوم يدعون إلى نار سحر هذا أم أنتم لا تمصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات بما آتَى رَبُّهُمْ وَوَقَعَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ جَهَنَّمِ قُلْ أَصَرِّمُ مَن بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى الحورين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. سَدْنَاهُ بِفَاكِهَتِهِ وَرَحْمٍ مِنَ النَّاسِ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأَسَن في أهلنا مسجدين فمن الله علينا وطانا على بسمو إنكنا من قبل ندعو إن هو القدير فذكر فما ربك بكاهي ولا مجنون أن يقولون شائلا نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله كَانُوا كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء هُمُ هم الخالقون خَلَقَ خلق السماوات والارض بل لا الغذاء للرب أم هم المسيطرون أم لهم سلما يستمعون فيه فليأت مستمع بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجر تَنُونِ أَمْ عِنْدَمَا الرَّغِيبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هم الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إله غير الله سبحان الله من السماء ساقطين يقولون يقولوا, يقولوا سحاء مرتوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعطون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ربك فإنك بأعجلنا وسرفح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسرفح نجوم